الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء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 أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهبكم وإيايا فارهبون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 تخطب الباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فَلَا تَعْقِلُنَّ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وَأَنْتُمْ تنظرون وَإِذْ وعدنا موسى أربعين لَيْلَةً ثُمَّ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 فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى ومتى نرى الله جهرها فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَلَّ ٱلنَّعَى عَلَيْكُمُ ٱلغَمَامُ وَأَنزَلنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى قُلُوا۟ مِنَ طيبات مَا رَزَقْنَٰكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة, وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس ما اشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 ليشتروا به فمنا قليلا فغيل لهم مما كتبت أيديهم وغيل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة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 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنان وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله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 نزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا أَنُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاء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 لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا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 إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 فَأَيْنَ مَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا أَتَقَذَّ اللَّهُ وَلَدَهُ سُبْحَانَهُ بَلْلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ كل قَانِتٌ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 الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق لا وَتِهِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَاف اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال, قال ومن ذريتي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 ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 بهين فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ رَزَقَكِيهِمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغة الله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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 ولا تقولون من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات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 وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من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 الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 وَبَنَّ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَّعَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْحَيَاءِ ضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلات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 إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا معدودات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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكم العدة ولتكبروا الله ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الضَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا, لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْفَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ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 أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرات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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن أحتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين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 ولمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا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 ولا تنتحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم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 فَإِنْ فَأُفَى إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ عَزَمَ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَفُوسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ولا يَحِلُّ لهم ان يكتم ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر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 الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ان يخافا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 ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره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 أن الله يعلم ما في أفوسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم.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 على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تَعْفُوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي لملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم, فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر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 كَمِن كم فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا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 أفقوا مما رزقناكم، من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء، والكافرون هم الظالمون.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 هم فيها خالدون الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت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 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سنابل كَمَثَلِ كل أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ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 فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات لَهُ فِيهَا مِنْ قُلُلِ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهين وَإِنْ تُحْفُوَهَا وَتُؤْتُهَا الْفُطُرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيَآتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سررا وعالانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا